ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنًا ما كثير فيه أبدًا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ ولدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 وَإِنَّ لَجَاعِلُنَّ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْزًا أَمْ حَسِيمَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقِيمًا كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَلَّ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ اللَّدُن كَرْحَمَ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 قَالُوا رَبَّنَا يَا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا لَأَتَون عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ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 ويهئ لكم من أمركم مرفقا وترشمس إذا طلعت زا ورعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت قرضهم وإذا غربت قرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله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 وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائل منهم كبل بثم قالوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم أَلَن يَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَعْلَمَنَّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 ورب في اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تغر فيهم الا مراا ظاهرا ولا ولا تستكفي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولمثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 وَأَثْلُمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُرْتَحَدًا وَاصْبِرْ رَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِي يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأراك نعمة الثواب وحسن الثمر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 كل الجنتين آتت أكلها ولم تضرب منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو فَقَالَ لِصَاحِبِهِ لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جن أنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لأجد أن خير من قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك مِنْ تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 هو خير ثواب وخير عقبة والضِّمَلَهُ مثَلَ الحياة الدنيا كما إن أزلنا كما إن أزلناهُ من السماء فاختلَطَ بهِ فاختلَطَ به نبات الأرض فأصبحَ هشيما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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبنيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما وما قلت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائنا الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم بقى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 لو يؤخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد اللين يجد من دونه مو إلى وتلك القراء أهلكناهم وتلك القراء لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ اللَّيْلَ فَتَعُوَّأَنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ هذا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَعٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْلَى إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت قال أرأيت إذ أين إلى الصخرة فإن سئت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال ذلك ما كن نبغ فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبد من عبادنا أتيناه رحمة من عدنا أتيناه رحمة من عدنا وعلمناه من لد العلم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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا نكرى. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدما فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأذاه ان يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض لو وجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمْ وَالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهَا مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفرة فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا من زكاته وأقرب رحمة وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه وأقرب رحمة واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنوز لهما وكان تحته كنوز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك فاراد ربك ان ابن غائشدهما ويستخرج ويستخرجكن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 وجدها ثور في عين حمئتي ووجد عين دها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاما نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد إذا ساوا بين أصدفين قال فخو حتى حتى إذا جعلوهن رق قال آتوني أفرق عليه قطرا قال آتوني أفرق عليه قطرا فمسطعو فمسطعو أي ظهروا ومستطاعو لهن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 واعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن الذكر وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع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 الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى